خُلِقَ الطِّينُ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالثّرَاءِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى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 وأكيد كيدا فمهل الكافرين أنهلهم رويدا